الكلام على الصلاة ونبدأ الآن الكتاب الزكاة نعم والعلماء رحمهم الله يترجمون بالكتاب في الأجناس وبالباب في الأنواع وبالفصول في المسائل ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة في الصلاة يقول باب السسقة باب الكسوف باب التطوع وهكذا هذه أنواع في الفصول يذكر مثلا باب صلاة التطوع يذكر الوتر وإذا انتهى قال فصل وتسمي الرواتب وهكذا فالفصول للمسائل والأبواب للأنواع والكتب للأجناس هذا هو الأصل وقد يختلف الحال نعم ثم قال المؤلف كتاب الزكاة كتاب الزكاة عبر عن أو ترجم له بكتاب لأنه جنس مستقل والزكاة كما لا أخفى علينا جميعا أهم أركان الإسلام بعد الصلاة والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في كتاب وقد ثبت عن إمام أحمد رحمه الله في إحدى الرواية عنه أن تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاة ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر والذين كفروا تاركها أو كفر منعها بخلا قالوا إن الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فرتب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة إنتابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين أما إذا فعل الكبائر فهو أخه لنطر وإن فعل الكبير فها هو القاتل عمدا قال الله فيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فاتباغوا بما روم من أخيه من أخوه فمن أكبره من أخيه أخوه المقتول والضمير يعود على القاتل فجعل الله المقتول أخا أخا للقاتل وقال الله تعالى في المقتدين من المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر فقال هؤلاء العلماء إن الله تعالى رتب الأخوة في الدين على الأوصافة الثلاثة إن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فإخوانكم بالدين ولا شك أن هذا هذا القول له وجه جيد في الاستلال بهذه الآية لكن هذه الآية دل حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مانع زكاة الذهب والفضلة وذكر عقوبته ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فقال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة فإن قال قائل إذا قلتم هكذا وأدخلتم التخصيص على الآية آية التوبة فلماذا لا تقول ذلك في تارك الصلاة لأن الحكم واحد انتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم بالدين فالجواب عن ذلك أن تارك الصلاة وردت في نصوص تدل على كفره فمن أجل ذلك حكمنا بكفر لأن هذه النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص قائمة وليس لها معارض مقاوش كل ما يقيل في المعارضات فإنها لا تقومها لا صحة ولا دلالة يعني لا ثبوتا ولا دلالة وغاية ما يعارضون به النصوص الدالة على كفرة تلك الصلاة إما اجمال أو عموم أو شيء مقيد بحالة مخصوصة أما أن يوجد دليل يقول من ترك الصلاة فهو مؤمن أو من ترك الصلاة فلا وجنة أو من لم يصلف هو مؤمن أو من لم يصلف هو في الجنة فهذا لا يوجد أبدا فإذا كان كذلك فلماذا نحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على الكفر الأصغر مع أنه لا دليل على هذا الحمد أما لو جاءت الأدلة تقول من لم يصلي فهو مؤمن أو من لم يصلي فهو الجنة لقلنا يجب أن نحمل النصوص المطلقة للكفر على تارك الصلاة على, إيش؟ على الكفر الأصغر لكن ما فيه دليل أبدا الأدلة قسمناها إلى خمسة أقسام إما أنه لا دليل فيها أصغر مثل استدال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرف به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرف لأننا نقول إن ترك الصراط شرك كما في عديد جابر في مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصراط وإما أنها عامة, عامة ومعلوم أن العام يخصص بالخاص هذه طريقة العلم مثل من قال لا إله لله تخذ الجنة هذا عام يخصص بتارك الصلاة ويخصص أيضا بجاحد بعض الأشياء جاحد لو جحد آية من القرآن آية من القرآن جحد وهو يقول لا إله إلا الله أو أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة مثل حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وidity الله, إن الله حرم يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك و الله وهل من الماقول أن رجل يقول لا إله الله يبتغي بذلك و unnatural أن نحافظ على ترك الصلاة عبدا لو كان صادقا في ابتغي وجه الله ما حافظ على ترك الصلاة يقول لا إله لله أبتغي بذلك وجه الله ولا, ولا أصلي هذا هو معقول أو يكون مقيدا بحال يُعذروا فيها بحال يُعذروا فيها كحليث فذيفة في قوم إن درس فيهم ولم يعرفوا عن الإسلام شيئا إلا قول لا إله لله فهؤلاء لا شك أنهم ما داموا ينتمون للإسلام ولكن لم يعرفوا من الإسلام إلا هذه الكلمة العظيمة, إلا هذه الكلمة العظيمة فهم معذورون ومستحقوا لدخول الجنة لأن هذا قاية ما يمكنهم وقد قال الله تعالى لا يكلفوا له نفسا إلا وسعى وعما حديث الشفاعة في أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط فإن من العجب أن يستدل به هؤلاء على أن تارك الصلاة لا يكفر وهم لا يستدلون به على أن تارك كلمة التوهيد لا يكفر أعظم الخير وآخر الخير قول لا إله إلا الله وهم لا يقولون بأن, بأن من ترف لا إله إلا الله يخرج من النار فنقول إذا أخذتم بعمم هذا الحديث وخدومه في حق انفسكم وفي حق غيركم قول لم يعمل خيرا قط ومن الخير قول اهل الله اخرجوا من لم يقل لا اله الله من النار على على كلامي فاذا كان عندنا دليل يدل على كفر ذلك الصباح فنقول هذا كافر اصلا والكافر لا تنفعه شفاعه الشافعين سواء عمل خيرا ام لم يعمل خيرا والمساله واضحه جدا <تصفيق> ولكن كما قلت وأكرر وأصل الله يعينني أيضا على تنفيذ ما أقول أن الإنسان يستدل قبل أن يعتبر يعني بعض العلم تعاظم أن نقول لرجل يقول أشهد أن لا إله لله وأن الله رب العالمين وهو الواحد ولا أشترك بيه شيئا وبيده ما له في السماء والأرض ولكن لا غصل تعاظم أن نقول لهذا أنه كافر وما لنا لا نقول كافر وقد كفره الرسول عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق رسول الله وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة وقال عاد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر ثم كلام رب العالمين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيإخوانكم بالدين نحن لا نحكم على أحد لا بإيمان ولا بكفر ولا بهجور ولا ببرع ولا على عمل أنه حلال أو حرام أو واجب إلا في كتاب الله وصنة الرسول ليس الحكم إلينا الحكم إلى الله ورسوله فإذا حكم الله على شخص وكفر فإنا لا نتهيب أن نقول هو كافر لا نتهيب فالمسألة عند التأمل واضح لكن إنسان يستكبرها ويستعظمها ثم يحاول أن يعول النصوص أو يستدل بنصوص لا دلالة فيها بقي عندنا القسم الخامس من الأدلة التي عارضوا بها الأدلة القائمة الحديث الضعيفة ومعلوم أن الضعيف لا يقاوم الصحيح هذا أمر متفق عليه فاذا كانت لدينا حديث ضعيف و حديث فالواجب علينا ان ناخذ بالحديث الصحيح نعم هذا المسلم على بخلا نجع نعم لانا لله يا نعم على ما يقول لماذا لنحمل الايه على تركها بخله حديث مسلم على من تركها تاول يعني لأن التارك بخلا ليس عنده نية أن يزك والتارك تهاونا عنده نية لكن يقول غدا أو بكرا أو بعد غد أو ما أشبه فالحديث يقول ما, ما من صاحب الذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه ولم يقجد نعم المرأة إذا مات عنها زوجها ويحامل نعم ووضعت قبل أن يغسلوه انقضت عدةها انقضت عدةها خلاص لها أن تتزوج قبل أن يصل على زوجها نعم نعم نعم نوشان والله عز اترفت الناس لا يعزون قيم انت صح اذا صح, عنه. إذا صح عنه هو ضعيف النصوص عامه في المصادر لا حيا <تصفيق> اض انت تسال عن عجبه الام المؤمن راح نعم لا <تصفيق> يسعده بكره يا علي نعم الظاهر الان ظاهر على مصر يقول على ادهم يعلم نعم ويس هذا ما جاء ايضا من تلقاء عند مسلم نعم فإنه عليه انه يعذب اسماعيل عليه بيوم القيامه نعم مؤلفه ان هذا العذاب حقيقي وليس مجرد الانام والحاله كل هذا الظاهر الذي يعارض قول الله تعالى ولا تزر وازرات الموزة أخرى فإما أن يحمر على ما قال من أوصابي أو من رضي به أو من ذلك أو على أنه العذاب الألم الله ما أتي عن صحة اللفة لاز... لازم تحققها لنا ما يحالف جيبها لنا إن شاء الله ونشوف لا الصابر كما قلت لكم الفرق إن الصابر متألم لكن لا يفعله ما يسخط الرب أينها نعم هذا الواجب هذا الواجب هذا ديش على زوج ولا على الغلزة هنا مورق فيه لا يحل الامرأة أن تحد فوق ثلاث تؤمن بالله والهم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة ثلاث وعشر أغير زوج فوق ثلاث حرام فوق ثلاث ومن الثلاث فأقل جاهز بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف الرحيم والله تعالى كتاب الزكاة تجيبه شروط الخمسة فرية وإسلام وملك نصاب واستقرار ومضي الحول في غير المعشى معشى المعشى إلا لتاج السائمة ورفض التجارة ولو لم يبلغ نصابه فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابه وإلا فمن كماله السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هي الزكاة في اللغة اللي وراء اللي وراء بعد طيب هات أنت النماء ها؟ والزيادة النماء والزيادة طيب وفي الشر وفي الله وشكيه وشكيه وشكيه. نعم ما شرحنا في طيب اذا نقول الزكاه باللاتن انما يقال زكا الزر اذا نما وزاد اما في الشرق فهي مال أو نصيب مقدر في مال معين نصيب مقدر شرع في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة وحكمها الوجوب ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة ومن جهد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين سواء أخرجها أم يخرجها ومن أقر بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخل بها فأصح قولي العلماء أنه فاسد ولكنه ليس بكافر لحديث ابن هورفين رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجبنة وإما إلى النار وهذا يدل على أنه ليس بكافر إذ لو كان كافرا. لم يكن له سبيل إلى جهنة ولكنها لا تجب في كل مال الأخ ما تجب في المال أن نامي حقيقة أو تقديرا. يعني في المال الذي ينمو ويزيد حقيقة أو تقديرا فالنمو حقيقة كما شاتبه مثلا عام والثمار وعروض التجارة والنامي تقديرا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة فإنهما وإن كانا راكدين لكنهما في تقديل النامي لأنه متى شاء اتجر بهما والأموال الزكوية خمسة الأصناء الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض خارج من الأرض بجميع أصناف هذه هي الأموال الزكوية يعيدها علينا حكم الله نعم و هذه 5 هناك اشياء مختلف فيها كما كالعسل مثلا هل فيه زكاه او ليس فيه زكاه وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو غير زكاة وسيأتي إن شاء البحث ولكنها لا تجب إلا بشروط ومن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائره أنه جعل لها شروطا يعني أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها لتكون الشرائع منظبطة لا فوضى إذ لو, <تصفيق> إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يقدر أن هذا واجب وهذا غير, غير واجب فإذا أتقلت الفرائض بالشروط وحددت لم يبقى هناك فوضى صار الناس على, على علم وبصيرة متى وجدت الشروط في شيء ثبت ومثل انتفت تنتفع ثم إن هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع الشروط مع وجوب الشروط لأن جميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها وسيأتي إن شاء الله بيان الموانع وما اختلف في فيه وما اتفق عليه يقول تجب بشروط خمسة حرية وإسلام ومركن صعب واستقراره ومضي الحول هذه شروط خمسة الأول الحرية وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد وذلك لأنه لا يملك فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشرقه المتاع قال ماله الذي بيده للذي باعه لا, لا لا فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير لا تجب عليه بالاتفاق الثاني إسلام <تصفيق> وضده الكفر فلا تجب على الكافر سواء كان مرتدا أم أصليا <تصفيق> لأن الزكاة طهرة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم والكافر نجس <تصفيق> لو تهفر بماء البحر وبملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها بل يحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسل ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بأث مواهداً إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة بعد أن ذكر التوحيد والصلاة قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم ومن القرآن وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كساد ولا رفحون إلا وهم كارث فإذا لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعدبون عليها ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين هذا ترك الصلاة ولم نكن نطعم المسكين هذا ترك الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذبوا في يوم الدين فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك طعم المسكين ما لك ولذلك سببا في دخولهم النار سلس مل كل صاب مل ما النصاب النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاه على بلوغ وهو يختلف فلا بد ايمل في فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيئ عليه ولو ملك دون النصاب فلا شيئ عليه فإذا قدر أن شخص ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول إلا نصب نصاب فليس عليه زكاة وذلك لأنه إيش؟ لم يملك النصاب الثالث الرابع استقرار استقرار الملك يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا ومعنى كونه مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف فإن كان بعرضة للتلف وآدم التمكن فلا زكاة فيه ومثلوا لذلك بالأجرة أجرة البيت قبل تمام المدة فإنها ليس المستقرة لأنه من الجائز أن ينهدم البيت ويشق وتنفسق الأجرة إذا انهدم البيت ينفسق الأجرة هو مثل لذلك أيضا بدين الكتابة يعني السيد إذا باع على عبده نفسه بدراهن وبقت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا أستطيع أن أوفي وإذا كان لا أستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به فيكون الدين حينئذ خير مستقر لا بد أن يكون مستقرا بحيث يأمن يأمن صاحبه تلفا <تصفيق> الخامس مضي الحول مضي الحول يعني تمامه يعني تمام الحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أخرجه من ماجه ولأننا إن لم نقدر زمنا فهن يقول كل يوم تذكي أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل أشرة عوام فلابد من تقدير والحول قدر يكون به الربح المضطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشن في الغالب فلهذا قدر بالحول قال المؤلف يستثنى من الحول ثلاثة أشياء أو أكثر قال في غير المعشر في غير المعشر يريد بذلك الخارج من الأرض وثم يمع الشرق لوجوب العشري أو نصفه فيه فالحبوب الثمار لا يشتغط لها تمام الحول ولذلك يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في كم في أربعة شهور أو ستة شهور وتج فيه الزكاة مع أنه لم يتم له سنة وكذلك يقول نتاج السائمة نتاج السائمة أيضا لا زكاة لا يشترط فيه تمام الحول لا يشترط فيه تمام الحول المثال ذلك رجل عنده أربعون شاثا فيها الزكاة أليس كذلك طيب هذه الأربعون ولدت في نصف الحول على ولدين وثلاثة تكون على ثلاثة أولاد أو أكثر على ثلاثة وأربعة على ثلاثة وأربعة في نصف الحول كم يجب فيها إذا ولدت على ثلاثة وهي أربعون الصارت منها وعشرين منها ولدت أربعة كم في مئة واحد وعشرين في شاتا فيجب فيها شاتان ما عنا لم يحل عليه الحول لكنه تبع الثالث وربح التجارة أيضا لا تمام الحول بل يكون تبعا لرأس المال فإذا قدرنا شخصا اشترى أرضا بمئة ألف بمئة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي مئتين كم يزقين مئتين مع أن المئة الثانية لم يتم عليه الحول لكنها ربح للمئة الأولى فيتبع الأصل كم هذه ثلاثة أشياء المعشرات والثاني نتاج السائمة والثالث نبع التجارة الرابع الركاز الركاز وهو ما يوجد من تفن الجاهلية فهذا فيه الزكاة فيه الخمس بمجرد وجوده مجرد ما تجده فيه الخمس وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل إنه فيء وسيتنشرت على الخامس المعدن المعدن لو أن إنسان عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه إصابا فإنه يجب أداء زكاته فورا دون قبل أن يتم عليه الحول هذه خمسة أشياء لا يشترط فيها تمام الحول الأول المعشرات ثاني نتاج السائنه ثالث ربح التجاره الرابع الركاز الخامس المعدن هذه لا يشرف الا الحول هو والادله اوضح اما الأول المعشر فلقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاد واتوا حق يوم حصاد سواء تم له سنة أم لم نتاج السائمة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث السرات كأخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار ولا يستفصل أهلها فيقول متى ولدت هذه فليحسبونها على عدد رؤوسها ثم يخرجون زكاتها وأما عروض التجارة ربح التجارة فكذلك لأن المسلمين دون الزكاة إذا جاء وقت ادائها دون أن يحذف منها الربح ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل وأما الركاز فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الركاز هم ولم يقل بعد الحول ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار والثمار تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها الحصار فهو يشبهها وأما المعدن فهو أشبه بالثمار من غيرها فيتؤدى زكاته من حين أن يجده كذلك الأصل أضيفه إلى ذلك إذا قلنا بأنه تجب فيها الزكاة نعم طيب الخامس نضير حول في غير المؤشر إلا نتأسانا وربحة تجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصبهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله إذا كان عندهم خمس وثلاثون أشاة خمس وثلاثون ليس فيها زكاة لأن النصاب أربع أقل وفي أثناء الحول نتجت كل واحدة منها بسخلة متى نحسب الحول من تمام النصاب لذكرنا كم خمس وثلاثون شهر فإذا ولدت منها خمس على سخل السخلة من حينما تلدت الخمس السخلات يتم النصاب فيبدأ الحول ولهذا قال وإلا فمن كماله وإلا فمن كماله تجد أن رجلاً التجر بمئة ألف ريال وفي أثناء الحول ربحت خمسين ريال خمسين ألفا خمسين ألفا فهل نذكر خمسين إذا تم حول المئة أو إذا تم حولها من الربح ها؟ الأول طيب مثال آخر رجل عنده مئة الف. وفي أثناء الحول ورث من قريب له خمسين ألفا فهل نزكي خمسين الألف مع المئة أو إذا تم حولها إذا تم حولها فإذا قال قال ما الفرق قلنا الفرق لأن الربح فرع عن رأس الماء فتبعه في الحول وأما الإرث فهو ابتداء ملك ابتزاء ملك فاعتبر حوله اعتبر حوله بنفسه طيب إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصار وفي أثناء الحول مات له قريب فوارث منه خمسين ألف. فهل يبتدئ الحول من ملك الخمسين ألفا في الخمسين وفي الدراهم السابقة او يبتدع الحول في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي الخمسين من حين ملكها الاول, الأول لان الدراهم الاولى اقل من النصاب فجلس في هذا لكن لما تم النصاب بارث الخمسين ضمن الاولى الى الثانية وصار الحول واحدا انتبهوا جماعة لأن هذا قد تشكل على بعض الناس يظنوا أنه إذا أتممنا النصاب بلينا على حول النصاب الأول على حول ما دون النصاب وليس كذلك وإنما يبتدوا الحول, الحول من كمال النصاب يبتدوا الحول من كمال النصاب الشروط الآن خمسة الحرية اسلام ملك النصار بل... استغار الملك مضي الحول إلا في خمسة أشياء المعشرات ولبح التجارة نتاج السائمة الركاز المعدن والعسر على القول في وجه هذه الشروق وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل أنه لا يشترط عجوب الزكاة البلوغ ولا العقل وعلى هذا فتجه الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ووجه الخلاف أن من جعلها من العبادات المحظة قال إن الصغير والمجنون ليس من أهل العبادة كالصلاة فإذا كانت الصلاة لا تبجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب أولى ومن جعل الزكاة من حق المال يعني أنها واجب في المال لأهل الزكاة قال إنه لا يشترط البلوه والعقل لأن هذا حكم رتب على وجود شرطه وهو النصاب المصاب فإذا وجد وجبة الزكاة ولا يسترطر في ذلك التكليف فتجل في من الصبي وفي مال المجنون وهذا القول أصح أن الزكاة من حقوق المال ودليل ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم فالمدار على المال لا على المتمول وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث المعالم لمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم في أموالهم فجعل محل الزكاة المال وبناء على ذلك لا يُشترض التكليف أي إن يكون بالغا عقلا فتجب في مال الصبي والمزمين ولنا أن نعلل أيضا لأن الزكاة حق لآدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير مكلف كما لو أترف الصغير ما لإنسان فإننا نلزمهم بغمانه مع أنه غير مكلف والقول هذا هو ماتب الإمام أحمد رحمه الله وخالف أبو حنيفة في هذا وقال إن الصغير ومجنون لا زكاة في مالهما فإذا قال قائل إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقص وقد قال الله تعالى وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنِ فالجواب أن يقال إن هذا نقص هو في الحقيقة كمال, كمال وزيادة لأن الزكاة تطهر وتنمي المال فهي وإن كان نقصا حسا لكنها كمال وزيادة معنا وحقا ولا يريد